قالوا نحن اعلم بما فيها لن ننجينه واهله الا امراه كانت من الغابرين ولمما ان جاءك رسلنا لوطا صيدا يم وقاق بهم ذعاء وقالوا لا تخف ولا تحزن اننا نجدك واهلك الا ان راك كانت من الغابرين ان انه ينزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية من ديننا لقوم يعظمون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 وعادهم وثمود وقد بين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشيطان احمالهم فصدهم عن سبيل وكانوا مستكبرين